نعم تأذن بنشر المكالمة هذه أو تبقى عندنا لا كيف كما تحب الله الأمر إليكم بارك الله فيك. أنا أعبد أنا أفعل الله بك وإزاك الله خير